وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة الفنارب بس رواية أهل بدعان كده والتفصيل ما نسر أهل بدع بعض كده كرواية هنتر ود أجيله حديث لحاشكا شيخ أحمد محمد شاك رحمه الله فرمى أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق أجل الاتفاق فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوة الاتفاق. نووي اتفاق لسر، السيوطي على اتفاق لسر. ااا أو نية كرواية مبتديعة. أجل بيدعى كفري بيت ونقل قولا آخر. قولك نقل كذوى رحمه الله بأنها تقبل روايتهم مطلقا هندك كستر العلماء علي ولو بيدعك بيدعيك فريش بما بي دم أهلي قبلن ومسلمان هالرواية كان والأجيريت أو تلحاشك الله وحكاه الخطيب في الكفاية عن طائفة من أهل النقل والمتكلمين كابوا اتفاق اجماعا لسرد ردي رواي مبتدعانيا وقولا آخر بانها تقبل ان اعتقد حرمه الكذب ولو بدعك بدعيكم فريجبيت نيت سلام ورحمه الله عليه ولو بدعك بدعيكم فريجبيت رواياتك والاجراد اغا باو رواه بده درو كردن حرامه دروح على ان اعتقد حرمه الكذب وهو قول الفخر الرازي في المحصول حاشكهاته ثم نقل عن الحافظ ابن حجر السيطي رحمه الله كتلميذي الشيخ إسلام بن حجرة نقل كدولة أولا أنه قال التحقيق يعني قولي فصل لما اسألتها أنه لا يرد كل مكفر ببدعته هل التكفير كذا ببني بدعوه روايتي ورناجدت روايتي وردناك لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة شون كهم طائفات طائفة كتير بكفر زانية بكافر وع إشي أهل اللي بيدعيه إلا أهل سلنا بالكفر قيكن لفرق بلنفرقين هاجيا من صفر هم مو كسيك مخالف في خيانة تكفيرنا أما مبتديعة تكفيرية كتير ولو تصريحي تصريح إشي كن لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتديعة وقد تبالغ فتكفر جارياش هي تشيش أكانت تكفير إشي فلو اخذ ذلك على الاطلاق اقلب المطلاق امبورين هموكسك مبتدع بابدعك كفري بدعك ردك لتوا او كاتا لبر او مبتدعتك فيديك تلكم هندك جار رواياتي زور لطوائف ردك لتوا بورنك فلو اخذ ذلك على الاطلاق لستلزمتك فيرا جميع الطوائف والمعتمد يعني يرائي راجح أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه يعني أما رأي مشهوركي حافظ بن حجر النزه خنن أو هيك ولو كفريش به إلا به اشتاق ك يعني متواتر من الشرع يعني معلوم بمن من الدين بالضرورة اشتاق متفق عليه به أو بي يانش تيك على دينية أو بيكات الدين أو يعتقد عكسه يانش لدين على دين معلومة إنكارية يانش تيك معلومة على دينية بإثباتك أما أما فيتكفي لك مو طبعاً أمش هرشن ترجيحك إذا حافظ من حجر أمر أي شيء صحيح نيا أقول واقع هيج بيدعيك ناتو ناتو ينتكفي لي هيج بيدعيك بكت لكن كم كم كم كم كم متفق عليه للاي هرهمو. للاي هرهمو كم كم كم كم دائما كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم من الدين بالضرورة. يعني يعني مثلاً واجبنياً يعني صوم واجبنياً يعني أشتغل بها بتانك أويك معلوم من الدين بالضررة وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله لقد وجدان كسي كضبطها ضبطة برعاية كيخوي قاوان ورع تقوايا هو معنى هي رواتكِ قبول بكراء أما قولي حافظ بن حجر سيُطينك لكدوة وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح أما يكون نخل كدوة حافظ؟ أما رأيي الصحيح رأيي فسند وعقل ونظر أما أخوازيت؟ أما ترجيحات وعلى وأما من بلا موت من الصحيح نية أو تقسيم الصحيح بكذينة باسمان وأما من كانت بدعته لا توجب الكفرة أما كسر أجر بدعيك بدعيك مكفر بدعك بدعيك شبه مفسق بيت يعني لا جو لي كفر نبي فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا هل لك علماء رواي بدعي مفسقان وهو غلو من غير دليل غلو من غير دليل أما غلو بلام علماء، هركسي كسي كيشامعان كذب ياكم مالك رحمه الله، بدع رواي مبتديع ورنقته اجتهاده، فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلق، وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصلة مذهبه. هاتو تفريق كذو، أجل لو نبيد كوا، دروب حلال بزانيت بوسر خصني مذهبكي خويل مبتديع يعني. أو كاتا روايتي ورنقته. أما أقلوان النبيت ورنقته. وروي هذا القول عن الشافعي. رحمه الله. فإنه قال أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. الشافعي بعكس مالك بونميس. ما مالك رواية مبتدعة ورنقته. معروفة ليوها مشهورة. أما شافعي رواية مبتدعة ورنقته. إلا شنبه إلا أوانا النبي لمبتدعك كشيءكن شياطين حق بموافقكني خيانة دل يعني شابوش لا أهل خيان أكن مذ مذهب أهل مذهبي خيان أكن ولونا حقش بن وقال أيضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة أوش يتوه هيك كسيك منبي ولا أهل بدعوا لطوائف كشياطين حق بدن وكرافضة وأوش ما بس كديوناء وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له شيخ أحمد محمد شاكر أما يكواب لي المستحيل الكذب وعدم مستحيل لكذب أما قيد في وسناك لا أرى داعيا له يعني سببا لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوين شونك أما قيدك أهمه أمو راويك أبيه أمي ببيت شونك هالراويك مستحل مستحيل ببيت أمي فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة. والله مطمئن أما غلتها، اما غلطه فرق لبين شخص يكذب ولو مرة في الحديث النبوي لجل كسيكا يرى استحلال الكذب، يرى استحلال الكذب، كسيكا يرى استحلال الكذب ولو لم يكذب لا يؤخذ بروايته. أما شخص, يك شخص يكذب ولو لا يرى استحلال الكذب لا يخذ شكاوشيك الكذب في الحديث النبوي يشترك اللقل استحلال الكذب في الحديث النبوي فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور لحى شيكا شيخ الباني موافقيك كدوى هذا الرد صحيح لكن لعل القيد المردود لم يكن بهذا اللفظ. الله أمة تواه أجر كسيك دروش كاور ناجدة. بعلام لواشي أو قيدك مستحيل كذبا مقصود تيأ أم نبيتك شيخ أحمد محمد الشاكل اللي لم يكن بهذا اللفظ وإنما بلفظ آخر ليس من السهولة رده. فقد قال شيخ الإسلام في المسودة ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته. قال لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يصنع لما يدعو إليه حديثا يوافقه. كسيج راويك أجرشيبت أجراويك داعش بابو بدعك يا خوي. إيكه ولا إيكه بلا دعات بدع. أو كات اللواني. إشتك هل بسيب نوشيو بناء حديثه و. وفي حديث غمري صلى الله عليه وسلم قال الشيخ التعليل بخوف الكذب. ضعيف لأن ذلك قد يخاف على الدعات إلى مسائل الخلاف الفرعية وعلى غير الدعات وإن الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ في العلم يعني لو أنا داعي شمبك أو غير داعي شمبك بس داعي كده شتاه داعي كم بوي رد أكلته لا يمكن أن تفصيل دون نفسه لا يمكن أن يكون داعي بها لا يمكن أن يكون يستحل الكذب يعني بحلالي بزاني ولو بشيويك عمل يجبت كحديث بنا وبيغمبري القوة صلى الله عليه وسلم هل بسريت أو ولو نشيكات ولو نشيكات أو الرواية قبولناك وقال بعضهم تقبل رواية المبتدعي إذا لم يكن داعية إلى بذعتي هذه العلماء وطينا أقد داعية نبت مبتدعك داعية نبت رواية قبوله ولا تقبل إن كان داعية ورجح النووي هذا القول وقال هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر نووي الله يفرق بين داعية وغير داعية هي رواية داعية ورناجره رواية مبتدع داعية ورناجره أما غير داعية ورناجره دعني بس ما كنت من أمش ليس على إطلاقه ماشيخي البانجي رحمه الله الله يقولك مرجوحه قولك راجحني يا وباسى وش ما كنت بقيد روايه داعيش اقر روايته في غير بدعته بيت ما داعيش بيت روايته في غير بدعته قلت ما ورايك ها اقر غير داعي بروايته في بدعته ها تفصيلك ما داعي ان لم يتفرد ان لم يتفرد وقيد الحافظ ابو إسحاق الجوزجاني هندك يثبت جوزجاني فنوه بس والله علم جوزجانية شيخ ابي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته اذا لم يروي ما يقوي بدعته يعني اگر اگر داعيه شبد داعيه شبد روايتك في غير بدعته بيت ولا غيرها ولا قول جوزجانيه شيخ أبي داود النسائي هذا القول يعني أما تقيدي داعيتك بقبول رواج حتى داعيشه برواياته ولا إذا كان روايته في غير بدعته إذا لم يروي ما يقوي بدعته وهذه الأقوال كلها نظرية هلا أمها قولا هم نظرية يعني خلاف كان خلاف نظرين خلاف جينين حقيقيين طالما ليس كذلك خلاف نظرين خلاف في حقيقية وخلاف حقيقي وخلاف نظري فاركنشي يا خلاف لفظي لقل خلاف حقيقي خلاف حقيقي ما ترتب عليه آثار بس خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار يعني للفظة خلافنا بل مؤدّاكين هذي شكه نتيجة هذي شكه بل وانية لشوكس قبل رواية مبتدعه ورجلات مطلقا مكفرش به اللي شوي كان سي بيت بولار روايه مبتدئه ولا غيره مطلقا وكمالي اللي شوي كان بلا داعي يعني شنو بلا داعي بهو هو تشندين كسمه المحروم يعني في الرواية بصدق الراوي وامانته والثقة بدينه وخلقه عبره شياء عبره صدق راويه وامانته وثقته بدينه وخلقه والله يعني شون شون أعمالتنا هذه اللي قل اللي كسر بكر بدات بع عمر بدات شون يعني شو سقط بالكشف يا تبغى لبر او أو مبتدئ لبر او كسك بها إلى الله فاسق فاسق فاسق فاسق يخالف ويعادي أمر الله أي مبتدع يتقرب إلى الله يتعفق فاسق ومبتدع بوين ناتشار لبلعو الدين فوتبام قيودانا رواي مبتدع والجلاوة بلام رواي فاسق والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والإطمئنان أقر كسي الله والببيت ومتابعي رواتب كات لكتوبي حديث ابيناس زور لاهل بدعة جاقي متمع نفسه قبنا وإن رووا ما يوافق رأيهم ولو أجد شندي حديث الرواة كان وكو مذهبك خيانة ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه وأجبني كسانك شحن لاهل بدعة سقت ولذلك قال الحافظ الذهبي أبني ذهبي ده في الميزان في ترجمة أبان ابن تغلب الكوفي لسيري أبان ده شيعي جل شيعي جل كوتلا شيعي جل لكام دوما شيعي شيعي ما قانون مرتبية كم الدوام للشيع الروايات هم ورا الجيل اللي جل أو تفاصيله كبس معك تغلب الكوفي شيعي جلد بون كادو بس رافضي تفتيش حالتك بون من لو أنا نبو كجانب أبو بكر عمره لو أنا خائن من عقائدي يعني أشدنا وأوكرت حرياتي والأجلي برام نقرأ تفصيلك بأسماك شيعي جد لكنه صدوق الله فلنا صدقه وعليه بدعته بيوريان قتوى ونقل توثيقه عن أحمد وغيره ثم قال فلقائل أن يقوله لو أنا كسر بلد ذهبي الله كيف ساق توثيق توثيق مبتدئ شون شون مبتدع كمبتدع شني قبيحة شون أقول كذا توثيقي كي برا وحد الثقة يعني تعريف الثقة العدالة والاتقان لا, لا, لا كثري شو تعريف الثقة كذا الثقة بقى بيا بعدل بيا ومتقن مضاعبة الجبل فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة شون شون عدلا عدلة ولولا شو مبتديع وجوابه الجواب أم سؤال أمية ان البدعة على ضربين بدعة جرأة أن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرف أو قافني فاء لا ينسى وتحرف قاف فاء تحرف الحرفه لا هندق يقول ان الميزان صلى الله عليه وسلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كغلو التشيع او كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثر في التابعين يعني تشيع غلو لا قلبه او تشيعي شيء خفيف به وكو جالي جالان الشيعان لسردمي تابعين دا كانوا ترا شيعي مفضله كشيش الشيعي تابعين شي هو يفضلون علي على عثبه يعني هنديش يعني بونه منا وتيجي علي لأفضل الصحابة مثلاً أهو لمسألة تفضيل أبوه أما يعني لنا التابعين ده أوانيك معروف بون تابعين نهت ونجون ب بكر وعمر بدناه يعني عقائدي خراب يعني هبت أوانيان للرواتم بس ما نف هذا كثور في التابعين يعني أول شيعي كلا التابعين ده هاتوا أول شيع كان خفيفة وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. لقال أوجدة خان دين ديانة بنا خان صدق بنا قيم بارس ولا حرام. فلو رد حديث هؤلاء أقربيت حديثي أو تاب عينانك متشيع بنا الشيعة أنت أبوه. أق أنا ردت كينوى لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. يعني كل شيء التشيع كهند هندي كسبنا لا ينجرى علي بنا خايد راضي بيت أو لزولك لا اتبع كان يذهب ولا أوانك اللي قال يذهبونه أوانين نقد دين داري جبونة نقله أخبار جبونة على البيت أوان رادقينه مجموعة زر الأحاديث رادبيتها وهذه مفسدة بين ثم بدعة كبرى هو بدعية صغيرة بدعية إيش معناه بدعية كبرى إيش معناه كالرفض الكامل كالرفض الكامل والغلوى فيه صرف الكامل كميا مرتبة سهم والغلوى فيه مرتبة شرمة والحط على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والحط على ابي بكر وعمر رضي الله عنهم جندان قسدنه سب وتنقيص بابو بكر وعمر والدعاء الى ذلك دعوى كدنش أو مثل هذا فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامه كابو رافضيك اقل بيدعك بيدعيكم براده ولو مكفر جنبه فضيلك اقرب يدعيك كبراب يعني هر متابعيك بدعيك كبراب لا يحتج بهم ولا كرامه وايضا فما استحضر الآن في هذا الضرض رجلا صادقا ولا مامونا االم جماعه اوانيك بدعاي بدعيك كبرايا اوانيك غالين في الرفض على <سؤال> كسيكند نان اسم كاذخ مأمون به بل الكذب شعارهم والتقيه والنفاق بثارهم فكيف يقبل نقلها نقل من هذا نقل فكيف يقبل نقل من هذا حاله شن شنلش كسني وار يعدوا لجيل حر وش وكلا فالشيعي الغالي في زمان السلف في عرفهم كسك بيوتري شيعي غالي لز سردمي سلفه ولعُرفِ أوانه هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحه ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة كابلا سردمي أبو سردمي أهل بدعو راون لسردمي سلف ده كسك غالي بالشيعية أويا كوا خصيبة عثمان وزبير وطلحه ومعاوية أوانه كده أو عليك هديج علي شرير يعني قصب وانا بكاد كالقل علي دج شر يعني كدوا وكو معاوية وكوان وتعرض لسبب والغال في زماننا وعرفنا بلان لسدمي دمي خويا لسا دمي خويا نا علماء كأمان أقلقا وكو مامي ذهبي اللي هو الذي يكفر هؤلاء الساد من بين بلو صحابتك ويتبرأ من الشيخين يعني لأبكر عمر تبراك فهذا ضال مفتر والذي قاله الذهبي والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضاه قال اللي قال أويك ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية والله أعلم قال أمدوش لقولك الذهبي لقول قولك حافظ ابن حجر اللي أنج مذهبك الصحيح ما بدرشة لا تقسمك دني أهلي بدعة حافظ بن حجر لا هدي الساري مقدمي فتح الباري قولي شهية قال الحافظ في هدي الساري التشيع محبة علي وتقديمه على الصحاب فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه تماشى كسر يتشيع لي علي بونمون لقل علي يفضله على عثمان مثلا على عثمان أو بلام أبو بكر وعمرنا تنهار سرع عثمان ولا سل باقي صحابيتير يمش بعور مواتي لسلها مصحابيتير شاكت أبو بكر وعمر وعثمان قدمه على عثمان أو الشيعية كمخالف منهج صحيحه. بلام كسيك بكر وعمر أو غالية يعني كزياتر. لنا لا معروف بوا. معروف كأبو بكر وعمر لها مكسك باعترن للصحابة كابو الش الش تشيعه علي وتقديمه على الصحاب فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي هند جاليش بئدش رافضي كابو مرتبية كم متشيع يا شيعية نجم شيعي. دوام غال في التشيع دوام قد يسمى رافضيا وإلا فشيعي اجر نبي لم يقدم على أبي بكر ولا على ولا على عمر أو كاتشية شيعي فقط فإن ضافة الى إلى ذلك السب أو التصريح بالبغضي فغال في الرفض أجرلجل كوام متشيعش ويقدم على أبي بكر وعمر وسب شأن والتصريح ببغض عن أكاب ظهري بغض عن أكاب ألي من رقم يعني لأبو بكر وعمر وقصة الشامبي أقول جويني أشبي هذا؟ أول شيء هو أو غال في الرفض مرتبي السيامة وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا أقول علي مردوه بلام أقريتوا فلان مردوه بلام أقريتوا باور لي باعتقاداتي با باطلي رافض وأبو وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو كابو يسابو بش المرتبة شوار أمل لقل أويكا ذهبي باسي كد بما قلت هاي هنا بما الروايات المتدعى وأزالنا مدعي أويكا قولكي ذهبي لقل حافظ ليك بدين كيش كان همي حالبيت أو همو اختلافي علماء هيا اللي والغتني روايه مبتدع رد كنوي اسدت سر مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي راوي للروات حديث مثلا اجر دروي كذبت درو نقل حديث نبوي درو لا شيء دنيوي معروف بر وكا كشي درو زنا يا دروي كذوا اجر توبيلك طالكه دروكه فاسقه كتوبيليك لا دوا توبه كي و يتريباتي ولي كده اما اجدروكي في حديث الناس بيت تقصي خلشي بين الجانب و الجانب تقبل روايته ام راجحك خلاف لابن بكر الصيرفي في ببي بشواني عالم كان وقت الصيرفيه او ال ورناجد فان هاشي هاشات قال ابن الصلاح رحمه الله في كتاب علوم الحديث ابن الصلاح شهر زريلا علوم الحديث وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي في الشافع فيما وجدت له في شرحه لرسالة علي, على لشرح رسالة كأكتبك أصولية لبدا عليه فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ان تظهر توبه تظهر ومن ضعفنا نقله هنا لم نجعله قويا بعد ذلك وذكر أنه مما افترقت فيه الروايات والشهاده لو شرح لا شرحه كتبذا على شيء خبرك من اسقاط كذبه لو انك لرواتي حديثا بهو كاري درويك و كليمان بنيبه بكذب وجدناه عليه لم نعد يعني لم نرجع لقبوله بتوبته لا يوجد روايات بات توبة شبك كابو ابو بقري صير في باون رواية اگر كسيك درويك دعاية توبة شبك روايات هر برنا يجري براسي زو قلصة قبول كدين زو قلصة لك اگر واه بيه ايش كس درناش و انسانيش كتوبة كد فاسق ايش بتوبه ك باك بيتو باك لو التائب من الذنب كمن لا ذنب له بلام علينا بي بلام يعني كل شيء قال العراقي في شرحه عراقي لتقيد والإيضاح الله والظاهر أن الصيروفية أطلق الكذبة في بمطلق باسي كدوه وإنما أراد الكذبة في الحديث بل ما بس شبيشة بس شبي دروي لحديث بدليل قوله من أهل النقل كاتي الله كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه الله الظاهر أويا ما بس في درواية لحديثه. بلام الراسية بوش ونيا. شو في فيه بكذب كذبنا كرايا كذبنا كرايا حدر رواية بيت بكذب وجدناه عليه. بلام كاتي على كل من أسقطنا خبره من أقل من أهل النقل بأهل نقلش بس شو الكذب في حديث الناس والكذب في الحديث النبوي في النبوي هذا جديد لكسر كراوي بيت راوية أكرية دروب كات لا يعني رجانية بعلم الحديث النبوي نيك زوجة الرجاني وها لا يعني رجانية دروب الحديث النبوي يقدرونها أترسيت كابو عبارك كيسيرفيج أو يتعني كعراقي باسيك والظاهر أن السيرفي أطلق الكذبة وإنما أراد الكذبة في الحديث بدليل قوله من أهل النقل وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذبة فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك أقبل بأن قصد كدوى أو أوزر أو كاتا به الشويق ورناجلت يعني خبرك ورناقلت بلام أويك صحيحة أويك صير فيك وحافظة كثير أليت دروك إلى حديث نبويين وطمعنا وجه راجحك أقد توبيك ما دم دروك حديث نبويين بو والأجلات. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا أقد دروك إلى حديث فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدية شيخ البخاري أنه لا تقبل رواياته أبدا أبداً أمام الشهور الإمام أحمدوا ولا حمديشوا هركس لحديث للرواية حديث درويك كشف بو توبشبك ده أي حديث لا قبول وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من الحديث سمعاني الله هركس درويك لحديث پیشش ریش هر حدیث کیری وقت که دو حدیث کند پیشش ورنعیده که امید رو که دن لحدیث عقبه کی زور سختیه ورنعیده ریوته کند ورنعیده نقل حاشیه شکر نیوا آخر لحاشیه کی خواره و الله نقل ذالک ابن ونقل ذالک عن الصرافي ابن الملقن نقل ذلك ابن الملقن اين الراوي المجروح الراوي المجروح لا فيه غلط يا ليه. بلد. <تصفيق> آخر عليه عليه وقال الشيخ أحمد شاكر شون خوي أجر خوي بدأ وناله. هوي نقل ذلك ابن الملقيين هي حلبية. بلام هتاجات ونضر السير. بشر الله وقال الشيخ أحمد شاكر. أوه بشر الراوي المجروح بالفسق راويه أجر طعن لذلاه ومجرحه بويك فاسقة إذا تاب عن فسقه طبعا توبيك للفسق جئ وعرفت عدالته بعد التوبة بعشر بعشر كتوبيك دوامان معروف كجسيكي عدل تقبل رواياته بعدها. وهذا على إطلاقه في كل المعاصي معاد الكذب في رواية الحديث حدش تواني شهاب توبيك ليو روايات والأئميات درونا بيت, بيت لحديث نبوي درونا بيت لحديثه فإن أحمد بن حمبل وأبا بكر الحم وأبا بكر الحميدي وأبا الصيرة في قال لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك لحديث دروي كذبة توبشك لقبولnya أو قال الصيرة فيو كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تفر. وقال أبو المضفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاطه إسقاط ما تقدم من حديثه هما كان من ورد النووي ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم المختار. القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم أما نووي رحمه الله لشرح مسلم ده الله نعم حديثيش أقدروا شي كدل حديث بران توبي كدل وليهره فاقدش يدروا لحديثي يالاش ليكي تجن كفسقة كتوبة كدواي أواكسة تو وليوالأجره المختار يعني الراجح القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم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 وكوسير في سمعاني تغليضا وزجرا بليغا عن الكذب امك عقوبيك وا بيت الدرسك وي وبخلك تريش كدرونه منان حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته دبروي مفسد يدرو قد منان حديثا والجوريه فانه يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامه چونك اگر كسيدروبكاو توبوكاو دوى حديثك يوردي فسه يعني حديث ده حديث ترسك بيت لوقت لو كثا بيت بدروي شو بدروي شو وجالك يصير شرعا عن مستمرون إلى يوم بخلاف الكذب على غيره والشهاد، ببيشوعني شهاده دانوش، الكثكا بو توبك الشهاد ورا لو درواني حديث دانيين فان مفسدتهما قاصرة كما مفسدي او دوشتا فسق تي دعي دو اي درولا قسي دنياي دا ولا اجيرت او مفسدكي بس شيا مفسدك مفسدكي بو خويه تنكسيكا بو أمتنية بو شرعنيه ليست عامه فلا يقاس الكذب في الروايه على الكذب في الشهاده او في غيرها ولا ولا على انواع المعاصي الاخرى عموماً أما قولي أحمداء وقولي أوانشك همان قولي أنتهاء قال في التدريب قال في التدريب سيطيد فعلم قوله عقد الله وقد وجدت في الفقه وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيروف والسمعان هل الفقه دع دوف مسألة فقهي فرعين بيني وكشائت بؤم وزعيك وكو عقوبة هاركس يدروي كد لحديثيج دا توبشي كدو هاي رواياتي ورنجده فذكروا في باب اللعان فوقها لباب اللعان دا لعان اوه يكسيك لبيعوان يكسيك لماالي خوي ابيني لقل خزانيا شايدنا ينه شايدنا ينه شايد يبقوناك دا تول ماالك يخوي داش بطن هايا كسيك ابيني لقل خزانيا دو هاي أجي ملاعناه ملاعانا اكاد شعال لجاتي هر شايته لشايته كان شايته اكادات خوي سوينيه افوان سوينيه اخوات لفيان الجميع اللعناد لخوي اكاد اكاد روب كاببخل بو افرتكي بكاد وهاروها افرتكيش بوشي وبيوتي ملاعانا فوقها لن بابي ملاعانا الانشين فذكروا في باب اللعاني أن الزانية إذا تاب بانمونا اوكسي كابين راوك زينيك دو زينيك زيني راكا اكاد توبيك وحسنا توبيكدو وتوبيه كباشي شكد ولكن امكس الزانية كتوبي شكدها لا يعود محصنا جالي كتير بمحصن حساب ناكره محصن كم كام جوري محصن؟ محصن كتير جوري هي. او محصني كجالي كتير ام شخص عفيف سم محصن هيا يعني مسلم محصن هيا يعني زوج له زوجة يا متزوج محصن من هي يعني عفيف محصنش من هي يعني حر الكتاب والسنة هل القران ده هل شاركي هاته محصنك هي يعني ما له زوج يعني زوجة محصنك شي يعني عفيف محصنك شي يعني حر محصنك شي يعني مسلم يعني أميان إذا تاب وحسن التوبة لا يعود محصن لا ان لا يعود عفيفا لا يعودوا عفيفا باشا زناكري كا حدي زناي ليدر آوا دوائي آوا كسيك دي أو كسي زناكري شايته شي بو قذف لأن شخص بغتان كي أدريد فقالنا بو چونك بغتاني بو لا وانيه ايش زينه بويا الله لا قال اوشه توبه شي قبوله سيطي الله لا قال اوشه قبوله كسي زينه كرب توبه شي كلو توبه كل شي قبوله فلان جالك سر باكييتي اجر قز كسي قز في كد حد قز في لي بدره ناي اما جوك ودروه عفوا دروجك اما واه دروج له حديث النبي وكما كسي اجدروا له حديث النبي كان توبه باش كا فإذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمه عرضه يعني نقص ثلم يعني نقص عيب عيب يجدرزق لسمعته لناموسها فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا وذكر أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف وفقها باسئة وشان كذواء أنه لو قذف كسيك قبل قذف كلا ثم زنا بعد القذف القاذف قبل ان يحد القاذف قبل ان يحد القاذف قبل ان يحد القاذف حد لم يحد او حد القاذف الله تعالى أجر العادة على أنه لأن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح احدا من أول مرة. يعني قاعد على سنة ويا حياو أبنا موسى كسيق نابا يعني كسيق فضحناك لبدايتها فالظاهر تقدم الزناه قبل الزنا. فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك. يعني كسيق كسكا اغدر فوتيك زينهك حد يدراو دو يعني اگر كسك تاون أبرين هذا. فالظاهر خديش وزناه نجاء أبرين هذا. فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك، فلم يحد له القاذف. قذف قاذف وكذلك نقول في من تبين كذبه. كسر أجر حديث نبوي أو حد تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا. ولم يتعين لنا ذلك في مروي من حديثه. ونجناش زين ليش هو كدري كدوة؟ كسي كدوة ما ندركه تو كيكتب في الحديث النبوي. نجناش زين لكام حديث وكام حديثان دريك دريك لكام من رأسي كده أشيله بكين. نعشارين بين هرها مو حديثه كاني ضرب كين ولاي بين. النبي. فوجب إسقاط الكل وهذا واضح بلا شك. سيوطي الله مزورون وعشراء أم نموني أم راوي كذاب كوا لا في الحديث النبوي لم دون مسألة فقه والنزيك وهذا واضح بلا شك ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد الله يكسم نبيني ولا علماء حديث أم ملاحظي من كردو ما بيكاد الله يكسم نبيني وبيكاد بمشي ويا أحمد محمد شاكرش كود لقل سيوطي كود لقل إمام محمد ومجموعي قلع علماء كتيا راوي كذاب اجا توبشكا ورينا قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب براءه حاشي كنمان خندواش تيشي باشي تيابو اوي كابي اوي حلبي نقل ذلك ابن الملقن هوي وقال أبو المظفر السمعان من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم الحديثي نقل ذلك ابن الملقن في المقنع ثم ذكر عن النووي شرح مسلم قوله المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق وعمل المحدثين يدل على هذا يعني إيشي محدثين يتبعون على سرق ويكوا كالسكاء أقل الحديثي ويشدل ويكارد بيت بلان توبه كذل يقرن وعمل المحدثين يدلون على هذا ففي تاريخ بغداد نموني قينات تولد الكتابي تاريخ بغداد ابن عساكر عفوا خطيب نكفي التاريخ لمشغ خطيب بغدادي أن علي بن أحمد أن عيني وضع حديث على شعبة حديث يلبس لبناء الشعبوة إيمان ثم تنبه له المحدثون علماء حديث بيانزاني وا فتابا لي وقال الذهبي في الميزان ذهب إلى ميزان د في لا ترجمي أم شخص ذا عليك رحمة الله جي وقد بدت منه هفه في الصباح تمني لاوتي وتيو جنتيلا تشي زلية غلط يجبوه وتتهيما بوضع الحديث. ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة توبيك دواء وبردوان بولا سلوية كواتشية كسيك الثقة بوا كثير يعني مقبول الرواية بوا أما هنا يتبو بلقي تقوي مذهبكي نووي بلان لحاشك أنبر تماشاكا لرقم دو ويندفع هذا الإشكال يعني أويك كسيك بلام يعني ورناجرة مطلقا الله يندفع هذا الإشكال بأن يقيد على لايك نووي الله ور جري لايك أحمد الله ورناجرة الله يندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه يعني دواعي التوبة لدواعي التوبة هل حديث روايات كات بزاني لم حديث درونا كات أمور بوربجرين زيادة على هذا هرحديثك فيش درواة كه؟ هاتشي الروايات كده ورينا قرئين. دروايش في الحديث النبوي عزانيم أم حديثة لا تاريخ او أو نبيشتريتي. فيش وها تشي روايات كده ورينا شيء بلام دواي التوبة حسن التوبة توه الحديث. يتدوايش اللي ودرنا كوت. دروليोदर نك اوت وحديثه كان شيء لبيجين بدري اغا دركوت تميز صدقه أما ذهب عدله والله ان تميز صدقه بعد توبته وعدم قبول ما رواه قبل كذبه او احد شو لو بشرط تمييز تمييز الصدق فيما يرويه بعد توبته وإسقاط ما رواه قبل كذبه أول شيء كلا فيش دلوقتي هاد شيء في روايات كده إسقاطي كده أبيت الجمع لبيني مذاهب كده بون مناقج مقارنيكي برياء الرأي كتير اغر ما ينكان ما ينكان يعني او احتمالتان هي يا بونمنا الله فلانه كسب يستوى فلانه كز لو شارجي بلدي او كسب بو. يعني مضينات زوره مض... او هاد ما قريناي باهي كوار نجيله بس 3 دقائق لا بس ان شاء الله صلى الله على محمد